سبق معنا أن صراط الكسور وفيها قيمان وسجدتان في كل ركعة ويقرأ قراءتين في كل ركعة ويقرأ التاسيحة مرتين في كل ركعة هما حبارة عن ركعقين في كل ركع رقعان السجودان فيامان وإقرأ الفاتحة مرتين وإقرأ بعد الفاتحة كذلك مرتين يطيل في القراء ويقيل في الوقوع ويقيل في السجود إذا اعتدل من الوقوع الأول الله يسمع الله لمن حبيبه وإذا اعتدل من الرقوع الثاني سمع الله عن الحمد لأن بعض الناس يبقوا أنه إنما يستبدل التكبير بالتسميع في الرقوع الأول في الاقتدال من الرقوع الأول والصحيح ما ذكرناه أولا إذن خلاصة صلاة الفسرو عند أخير محمد تمام وركعتان ركوعان قيامتان قراءتان سجدتان تمام وممتاز ويقرأ الفاتحه مرتين اذا اعتدل من الركوع الاول لا يشرع في القراءه مباشره انما يقرأ الفاتحه اول لو بعض الناس اذا اعتدل من الركوع الاول يواصل يقرأ الفاتحه الصحيح من الاقوال ان يقرأ الفاتحه ثم بعدها القراءه يواصل ما رايحه؟ طيب حكمها هي سنة مؤكدة حكمها سنة مؤكدة نحن معنا الآن الصلاة عند وقوع الآيات هذه هي الكسوف عند انخساب القمر عند كسوف الشمس هذه الصلاة, الصلاة تتعلق بالآيات غيرت هيئة الصلاة لكي تثير في الناس اليقبة والانتباه بالإمكان أن تكون الصلاة كالصلاة المعتادة لا لم تكن الصلاة كالصلاة المعتادة إنما غيرت أي أثر تثير الانتباه واليقبة والتذكر في الناس تنبه الغفر تثير الساكت لو وصل لو كانت صلاهك الصلاه المعتاده ما ما معنى الانسان على تعتبرها صلاه عاديه كالمعتاد ثم انت تجهر بالقراءه سواء بالليل او بالنهار معظم الناس يعتقد انه اذا كان هذا الامر بالنهار فانه لا يجر انما يسر لا ولا خطبه وموعظه وينتهي الناس من هذا الامر اذا انجل القمر او انجلت الشج في احاديث كثيرة واللوايات التي معنى ان في كل ركعة اكثر من سجودين لا تصح منها الشجر لا صح من الشجر وهذا بيد عندنا في صحيح الإمام المسلم سيأتي صحيح الإمام المسلم ثلاث رقعات كل ركعة وأربع رقعات في كل ركع في كل ثمانية في ركعتين وهذه روايات شابة ومنتقدة وتتلم عليها الإمام فمن الأحرف التي لم تسلم للإمام مسلم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشاف بن عروة عن أبيه عن عائشة حاع قال وحدثنا بن أبي والنضر قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وطال القيام جدا ثم ركع وطال الركوع جدا ثم رفع راسه وطال القيام جدا دون القيام الاول ثم ركع وطال الركوع جدا وعدون رفوع الأول ثم سجد ثم قام فأطال القيام دون القيام الأول ثم ركع فأطال رفوع وعدون رفوع الأول ثم رفع رأسهم فقام فأطال القيام دون القيام الأول ثم ركع فأطال الرتوع وعدون الرتوع الأول ثم سجد ثم انص 6000 رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس وخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ان الشمس والقمر من آيات الله وإنهم لا ينتشفان للموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله يعني ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلمه فلوكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا ألا هل بلغت وفي رواية مالك الشمس والقمر آتان من آيات الله قال حدثنا ويحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة بهذا الإسلام وزاد ثم قال أما بعد فإن الشمس والقمر من ايات الله وزاد أيضا ثم رفع يديه فقال اللهم هل بلغت قال حدثني حرمالة قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس قال وحدثني أبو الطاهر ومحمد بن سلم المراد قال أحدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهابي قال أخبرني عوة بن الزبي عن عائشة تزاود النبي عليه الصلاة والسلام قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع رقوعا صويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن الحميدة ربنا ولك الحمل ثم قام فاقترأ قراءة طويلة يأدنى من القراءة الاولى ثم كبر فركع رقوعا طويلة وأدنى من رقوع الاول ثم قال سمع الله لمن حميدة ربنا ولك الحمل ثم سجد ولم يذكر الطاهن ثم سجل ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات مكتوب بأربع ركعات أي ركوعات أربع أربع ركوع أربع من هيئة ركوع قالوا أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس فأتنع على الله بما هو أهل ثم قال إن الشمس والقمر يأتي من آيات الله لا ينخصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فأبزع فابزعوا للصلاة وقال أيضا فصلوا حتى يفرج الله عنكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقام هذا كل شيء وأعدتم حتى لقد رأيتني أريد أن أأخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أقدموه يعني أو أقدم أو أتقدم فقال المراضي أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها ابن لحين والذي سير السوائب وانتهى حديد عبدالطهر عند قول ففزعون الصلاة ولم يذكر ما بعده قال وحدثنا محمد بن مهراد الراسل قال حدثنا الوليد ابن المسلم قال قال الأوزعي أبو عمر وغيره سمعت ابن شهاب للزهري يخبر عن عروة على عيشة أن السلسة خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعت منادياً الصلاة جامعة إذن يقال ينادى لا الصلاة جامعة الصلاة بالنص أو بالنصر الصلاة جامعة, الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعاته في ركعتين يقصد الركوع وأربع سجدات ولو حدثنا محمد بن مهرام ولو حدثنا الوليد بن المسلم ولو أخبرنا عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب يخبره عنه ورد عن عائشته أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر في صلاة الخسوف بفراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات قالت زهري فأخبرني كثير ابن عباس عن ابن عباس عن نبي عليه الصلاة والله صلى ركعات في ركعتين وأربع سجدات قال وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدين عن الزهري قال كان كثير ابن عباس يحدثه إن ابن عباس كان يحدثه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تسفت الشمس مثل ما حدث عورته عن عائشة قال وحدثنا إصحاف بن إبراهيم الأخضرنا محمد بن بكر الأخضرنا ابن جريد فلسماعك عطاء يقول سماعك عبيد بن عمير يقول عدتني من أصدق عسبته يريد عيشه أن الشمس انكسبت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطام قياما شديدة يقوم طائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم, يقوم، ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات إذن بدأ الآن في تغير في ثلاث ركعات وأربع سجدات فانصرف قد تجلت الشمس وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حميده فقام فحمد الله أثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا يكسفان للموت أحده ولا لحياته الخطبة مستحبة إن فعلت وإلا لا, لا, لا حرض قال الشمس والقمر لا يكسفاني الموت أحده ولا لحياته ولكنهما من آيات الله وخوف الله بيما عباده فإذا رأيتم كسوفا تذكر الله حتى ينجلي يا قالوا حدثني أبو الساب المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاد وابن الشاب قال حدثني أبي عن قتادة عن عطادنا أبي رباح العبيد بن عمير عن عائشه ان الله صلى الله عليه وسلم سجدات و اربع ست ركعات يعني ست ركوعات في كل ركعه وقلنا هذا لا يصح انما الصحيح اربعان في كل ركعه القرء اقرا اداه عندنا ولا يقرأ يقرأ ما شاء لكن يصيب ان تقرا سوره البقره لا بأس ولا احسن حاجه من الصح او نحو سوره البقره لا بأس لا صح يا اخواتي الموجهه لكن روايه الشذوذ الشذوذ لو واحد ما حفظ ولو واحد مثلا في مؤتار فاجئ عمل كده وحدث الموضوع هل ممكن يجيب المصحف يقرا منه لا بأس لا بأس لا حرج عليه نتكلم يا نعم ممكن يتكلم مع الشيخ اه خطوه موعظه يستحب إن فعل وإذا لا أحرج عليك باب ذكر عذاب القبر في صلاة القصة قال وحدثنا عبد الله إلى مسلم وقع نبي قال وحدثنا سليمان يعني, يعني عن يحية عن عمرت عن أن يهودية أتت عائشة تسألها فقالت عاذك الله من عذاب القبر قالت عائشة فقلت يا رسول الله يعذب يعذب الناس في القبر قالت عمرت ففكرة. فقالت عائشة قال رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا بالله ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسبت الشمس قالت عائشة فخرجت في نسوة بين ظهرين الحجر في المسجد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مركبة مركبة حتى انتهى طيب يقول فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلاح الذي كان يصلي فيه فقام وقام الناس وراءها قالت عائشة فقام قياما طويلا ثم ركع فركع رقوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا ووجون القيام الأول ثم ركع فركع رقوعا طويلا ووجون ذلك الرسوع ثم رفع وقد تجلت الشمس فقال إني قد رأيتكم تفتنون في الكبور كفتنة الدجال أضغط الشبكة لها قالت عمرك فسمعت عائشة تتقول فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أتعوذ من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب القبر قال حدثناه محمد بن المثنة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا بن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن يحيى بن سعين في هذا الإسناد بيمشي معنا حديث سلمان بن بلال اذا الباب الاول فيه ايه صفه صراطه الكسو دي فيها الهيئه طيب طب يحال اللي هي في الوسط بيبقى دوهان وحدسنا صفته حاله باختصار اختصار كلمه إما تكون كلمه حديث صحيح واما تكون يعني صح يعني انت ماشي صح ما تخافش ما انتش غلطان واما تحول للسند سند الاخر سنن الحديث الاخر عارف صبح الفائده لينا بيختصر الوقت بدل ما كل شويه تكتب الكلمه دي فاقرا بيوصل الميداد والورق والله قال اذا يبارك نظيكم الباب الثاني فيه, فيه ذكر عذاب القبر في ذكر وفي تحذير من فته الدجال وفي أيضاً تعود من عذاب النار إذاً هذا الحديث من أدلة على السنة الجماعة في إثبات عذاب القبر معنا بينما المعتزلة انكرت هذا بسبب العقر قال باب ما عرض على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة التسوق من أمر الجنة والنار قال حدثاً يا عقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثاً إسماعيل بن عليا عنيشة من الدستو... الدستوائين إلى بيع الملابس قال حدث الأبو الزباية محمد بن مسلم ابن قدرس عن جابر بن عبد الله ابو عبد الله قال كسفك الشفس على عهد رسول الله السلام في يوم شديد الحظر فصلى رسول الله الله السلام بأصحابه فأطال القيامة حتى جعلوا يخبرون ثم ركع فأطال ثم رخع فأطال ثم رخع فأطال ثم رخع فأطال ثم, ثم, ثم, ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحوا من ذلك فكانت اربع ركعات واربع سجدات ثم قال انه عرض علي كل شيء طول جنحه فعرضت ايتذكونا علي الجنه حتى لو تناولتم منها قطفا اخذته او قالت نويت منها قطفا فكسرت فالكسر عنه وعرضت عليه النار فرايت فيها هذا من قديمه اهل على ان الجنه والنار الان مخلوقة تماما لا تخلطان ابدا ولا تبيدان قال فرأيت فيها قراءه من بني اسرائيل تعذب في هره الله ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تاكل من خشاش الأرض رايت ابا ثمامه عمرو بن مالك يجر قصبه في النار عمرو بن مالك بن رحي وإنهم كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يفسفني إلا لموت عظيم وإنهما آتني من آتي الله, الله يريكمهما الله أو الطيب يريكمهما فإذا خسفا فصدوا حتى أتني جاني قالوا حدثني أبو غسل اسمك مالك بن عبد الوحيد أبو غسل اسمك قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عن من بهذا الإسراد مثله إلا أنه قال ورأيت في النار امرأة حميارية سوداء قويلة ولم يقل من بني إسرائيلي قال حدثنا بكر بن أبي سيمة ما اسمه؟ عبد الله بن محمد, محمد. قال حدثنا عبد الله بن نمية قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمية وتقارب في اللغة قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عن جابر قال انكسرت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس إنما انكسفت لموت إبراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات قلنا ذكر الست والثلاث في كل ركع من الرطاعات لا صح قال ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية ثم ركع نحو مما قام ثم رفع رأسه من الركوع ثم الحضر بالسجود فسجد السجدتين ثم قام فركع أيضا ثلاث ركعات ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها وركعه نحو من سجود ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا وقال أبو بكر حتى انتهى إلى النساء ثم تقدم تقدم الناس معه حتى قام في مقامه فانصروا حين انصروا وقد آضت الشمس فقال يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آتان من آيات الله وإنه مليك السفان لموت أحده من الناس وقال أبو بكر لموت بشر فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاة هذه لقد جئ بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من نفحها وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار صاحب المحجن المحجن أبرع عن عصى معكوف زير عكزها كذلك فصاحب المحجن كان يصرخ بها متاع الحديد فيعلق بهذا المحجن متاع الناس أكياس الناس والحد التفت اليه فقال يعتبر له ما حد التفت ياخذ حاجه ويمشي من الحي هذا جميل ال لغيره هذا اول من سير بالسوائف بحر البحار واول من سن الشركه في الجارنين ها هذا اصل صاحب المهجن السارق نص نص ياخذ متاع حديد بهذا المهجن يعلقه في المهجن ويمشي حتى يشفت أتظر له لم يلتفت أحد أخذ المتاع ومشي قال يقول كان يسرق الحاج لمهجنه فإذا خطن له قال انما تعلق بمهجنه وإن غفل عنه ذهب به وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرضه حتى ما تجوع ثم جاء بالجنه وذلك حين رايكموني تقدم في ادله من القران على ان الجنه ان مخلوقه والنار ها لازم نبدا بالقران كده هذا دليل سن. يلا تدير اخر ها قعدت اه النار عده للكافرين وفي الجنه عدة للمؤمنين عده هي ها دليل اخر من ها يا شباب خليكوا في الاجتماع خلي بي الخالدين احنا عايزين دليل من القران موجود ها في ادله خالص ها فادخلوا النار قال نوع قومه نبينا اخذوا الطوفان قلنا ادم مسكن انثى في تاريخ تمام صحيح ها رب النبي عندك بيتك في الجنه اللي ايه طيب عندك بيتك في الجنه اجل يا جماعه وجهه في الاخره هي احنا عايزين طيب خلاص اعطونا من احاديث ده واحد ده بين ايدين ها ايه انت صار غراب ندرس احنا هو راج جنة جميل حديث الاسرار مع رضاعها هات الحديث سيدنا مسلم يلا لا استرهم ذكر هو سمع قت عبد الله في الصدر الجنه في اه البلال ده سنه نعم ها ده الصخر اللي في النار اللي قعد فتره طويله على النار الواجب الذي سمعوه قال الصعد ربنا قال الصخره ها في الجنه جميل ما شاء الله طيب ها اذا طلب الانسان مني اني قالت جن اللهم ادخل بي قالت الجميع يعني تكلمت دلنا اوجد الان طب عندكم حديث تحجت الجنه والنار صح تجاهد ذلك الجنة والنار عندكم حديث الزمارين في الشتاء والحرم في الصيف هذا من, من النار وهذا فيح, فيح جهنم ها الصيف شدة الحف شد ما تجادونه من الحف من فيح جهنم في البرد احنا في شغل اي احد جوزي هو قول بشير دائمين <تصفيق> <تصفيق> أمشير حل يعني يطول الجيلة على الحصير ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ أقول لي يا طبطور بكرة جايك أحكم الشيلي خليك أمام الحصير يعادل المهم يعني برد شديد أو الزماريد أهو معاك الكلمات دي أتهاية وعلاها مؤخدات الكلمات اللي بيرددها العوام وعلاها مؤخدات ولكن هل قصدنا شدة البرد هذا من زماريد جهندي لا يرون فيها شمسا ولا زماريد طفئة دي الأخرى؟ الجماد قوم لنا بالشهادات شهاده ايون والد جامد اللي دخل يعود اتمنى ان الله جميل شوف قد ايه ده كثير عم الزعيم ابن صفات كل زنا الموجود ده ومن العبد خلقهم الان خلقوهم ولكن أحبق الله سرعا سنة الملاء بيت العمر من خطاب الجنة أحسنتم صارك الله كل هذه أدلة متواترة متضافرة معنا في إثبات أن الجنة النار مخلوقة الآن موجودة لا تفلعان أبدا ولا تبيدا وهذا أصل من أصول على السنة والجماعة مش جيد من الغيب أن نقول بها أصلي غيبيات بلا بلا من الغيب نحن نركر أهلا عشان الله يدخر عنه بها لا يجز المعتزلة أن يرتاجوا فيها بعقوله صح ولكن نحن من دغيمة وغير أنا أقول إيه؟ كان يسرك الحاج لمحجنه فإذا خطن له قال إنما تعلق بمحجنه وإن غفل عنه ذهب به وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطت شوف الإسلام دعا إلى الأحسان إلى الحيوان فكيف بالأحسان إلى البشر؟ والإنسان من باب أولى بارك الله فيك قال وحتى رايت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا ثم جئ بالجنة وذلك حين رأيتموني فقدمت حتى قمت في مقامي ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظر إليه ثم بدى لي ألا أفعل فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاة هذه قال حدثنا محمد بن علاء الهم داني أبو فحدثنا قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا عن فاطمة عن أسماء قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت على عيشته ويأنت صلي فكل ما شأن الناس يصلون فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية قالت نعم فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيامة جدا حتى تجلاني الغشي فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي او على وجه من الماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعده ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتلة المسيح الدجان لا أدري أي ذلك قلب أسماء فيؤتى أحدكم فيقال ما عندك بهذا الرجل فما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قلب أسماء فقل هو محمد هو الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واطعنا فبات المرار فيقال له ثم لم فكننا نعلم إنك لتؤمن به فدم صالحا وامال منافق أو المرتاب لا أي ذلك قالت اسماء فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فحدثنا ابو هريره بن كريب قال حدثنا ابو اسامه عن نشاب عن فاطمة عن أسماء قالت أتيت عائشة فإذا الناس قيام وإذا هي تصلي فقلت ما شأن الناس واكتصل حديث ابنها وحديث ابن نومير عن نشاب الأخبرنا يحيى ابن يحيى الأخبرنا شفية ابن عيينة عن سوريد عن عروة قال لا تقل خسفت الشمس لكن قل خسفت الشمس استعمال الأمرين جائز استعمال الأمرين الأمرين جائز قال أخبرنا, أخبرنا يحيا ابن يحيا التبيب النيسابوري أبو زكري قال أخبرنا سفيان بن عين عن زهري عن عروة قال لا تقل كسفة الشمس ولكن قل خسفة الشمس قال حدثنا يحيا ابن حبيب طيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحال قال حدثنا بن جريب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شايباه عن أسماء بنت أبي بكر أنها طالت فزع النبي عليه الصلاة والسلام يوما قال تعني يوم كسفت الشمس فأخذ درعا حتى أدرك بردائه فقام للناس قياما طويلا لو أن إنسانا أتى لم يشعر أن النبي عليه الصلاة والسلام ركع ما حدث أنه ركع من طول القيامة قالوا حدثنا سعيد بن يحي الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جوريس بهذا الاسند مثله وقال قياما طويلا يقوم ثم يرشع وزان فجعلت وانظروا إلى المرأة أسن مني وإلى البخرة هي أسقى مني يعني وهم قيام يحتملون ويصبرون مع النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثني أحمد بن سعيد داري قال حبان قال حدثنا أهيب منصور عن أمي عن أسماء بنتاري بكر قالت كسفت الشمس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ففزع فأخطأ, فأخطأ ببرعين حتى أدرك بردائه بعد ذلك فأدرك بردائه بعد ذلك قالت فقضيت حاجتي ثم جئت ودخلت المسجدة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة فقمت معه فأطال القيامة حتى رأيتني أريد أن أجلس ثم انتفلت انتفلت سقطت سقطت الى المضره هذه اضعف مني فاقوم فركع فاقام الركوع ثم رفع راسه فاقام يعني بعض الناس ربما بده يشو يدخل ولا يحتمل الصور يجلس وما جعل عليك من من حرج يصلي مع الناس ويجلس لا يستمر التصويب فرضنا ان بعض الناس دخل فارق الله فيكم و ما أدرك الإمام في الأول؟ ما أدرك الإمام في الركوع الأول الآن في الركعة الأولى رقعان. هو أدركه في الركوع الأول خلص Didn't he'syor لم يدركه في الركوع الأول 就أ والإمام يقرأ في القيام 3 و after من الركعة الأولى لا تحشب هذه له исторاء لأن الركوع الأول هو الفار واللي بعده هو سنه معنى اذا الان ساد بركعه كما صلاها الامام تماما اذا صلى مع لما مع الامام يعتبر وياتي بركعه فيها ركوعان وفيها سجدتان وادركتكم هذه ها أني... يعني يعني ما تفرقش مثلا سنه ولا ولا و... و... حضرت حضرت فرق. الركوع الاول فرض الثاني هذا سنه وهذه فتاوى الشيخ الاسلام ابن باز رحمه الله تعالى يقرا قراتين برضو يقرا قراتين يصلي كما صلى الامام وكل ما يطالبون تلقى قراتين درس لهتين ابن باز غير مواصل هذا المفتي الشيخ ابن باز رحمه الله لا هو الشيخ الزفيري الشيخ ابن باز رحمه الله وجدتموه في كتاب اسمه فتاوى وهي مقبوعه يعني مستقيم لان مجموع المكم جزء كم مجلد. مجلد. لا. جزء نكمل المكم جزء 22 مرة هذا شجز وواحد هي مجززات الظاهر بعضها مجززات في جزء يعني بره ممكن 15 مجزز او 14 مجزز ولسه بره ما اكتملتش يعني ممكن لما تكتمل فتوى ابن الألباني الألباني برده وكبير أمصدع عليها إلى الآن لم تكتمل ولم تكتمل وكان الشيخ الألباني اشترط عليه أن يطبعه كما تكلم به اللي بالفصحة بالفصحة واللي بالعامية بالعامية خلوه لا يغيرون شيئا وامتسألوا له فيها هذا طبعا مطبعة المعارف ضد معارف هي المعتنية بين هذا فلعنا تخرج قريباً ختار الشيخ الأجلال ختار كميلاً كميلاً طيب يقول هنا بارك ضفيكم طيب يقول فقمت معهم فأطال القيام حتى رأيتني أريد أن أجلس ثم التفت إلى المرأة الضعيفة فأقول هذه أضعف مني أو أنتفت إلى المرأة الضعيفة فأقول هذه أضعف مني فأقومه فركع فأطال النفوعة ثم رفع رأسه فأطال القيامة حتى لو أن رجلا جاء خيل إليه أنه لم يرفع قال حدثنا سعيد بن سعيد الحدثاني حدثنا عقص بن ميسار حدثني زيد بن أسلام عن عطاء بن ينسار عن بن عباس قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما قويلا قدر <خضر> نحو سورة البكرة ثم ركع ركوع طويلا ثم رفع فقام قيام طويلا هو دون القيام الأول ثم ركع ركوع طويلا هو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياماً طويلا هو دون القيام, القيام الأول ثم ركع ركوع طويلا هو دون القيام الأول ثم رفع فقام قيام طويلا هو دون القيام الأول ثم ركع ركوع طويلا هو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آية الله لا انكسف الموت أحد ولا لحياة فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك كففت قال إني رأيت الجنة فتناولت من عنقودا ولو أخذته لأكلتم منهما بقيت الجنية فيها ملع إن رأت ولا قد نسمعك ولا خطر على قلتك ورأيت النار فضحت فلم أرك اليوم من ضرقت ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قيل يكفرنا بالله قال يكفرنا بكفر العشير وبكفر الإحسان وعدم بقى كفر دون كفر ليس بكفر الذي يخرج من المهن لو أحسنت إلى أهدهن الظهر ثم رأيت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا صفا قالوا حدثناه محمد بن راطح قال حدثنا إسحاقي عن ابن عيسى قال أخضرنا مالك عن زيد بن أسنع في هذا الإسنادي بمثله أيضا أنه قالت ثم رأيناك تكعكعتا يعني تراجعتا باغ ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات قال حدثنا وقربنا بشيبة قال حدثنا إسرائيل بن عليا عن سفيانة عن حبيب عن طوص من طوس لكيسان لكيسان أبناوي عن ابن عباس قال صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسبت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات وعن علي مثل ذلك قال وحدثنا محمد بن المتنى وهو بطل بن خلال كلاهما عن يحيى القبطان قال ابن المكان حدثنا يحيى عن سفيان سفيان الثوري قال حدثنا حبيب عن طاوس عن ابن عباسي عن نبي عليه الصلاة أنه صدر في كسوفين قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم شوفوا كم الآن ثم قرأ ثم, ثم, قرأ ثم طب حسنبوا كده قرأ ثم ثم قرأ ثم ثم قرأ ثم, ثم, ثم... لأربع لا يعني ثمان ركوعات وكما قلت لكم الصحيح من هذا رقعان في كل رقع وما زاد على ذلك فهو شاب متكلم في منفقة طيب يقول ثم ركعة ثم سجد قال والأخرى مثل ركعة تانية باب ذكر النداء بصلاة الكسوفي ايه؟ أو الصلاة جامعة الصلاة بالنصر الصلاه الجامعه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثني ابو النضر قال حدثنا ابو معاويه هو شيبان نحوي عن يحيى عن النبي صلى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا محمد بن سلام عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلم بن عبد الرحمن عن الصبري عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لما انكسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يولي بالصلاة جامعة أو الصلاة جامعة بالنصبة فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدته ثم طاف فركع ركعتين في سجدته ثم جلي عن الشمس فقالك عائشة ما ركعت ركعا قط ولا سجد شجودا قط كان أطول منه قال وحدثنا يحيا بن يحيا قال أخبرنا شيء عن إسماعيل عن قيس بن أبي حاجف عن أبي مسهود الأنصار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس القمر آتان من آية الله يخوف الله بهما عباده وإنه لينكسفان الموت أحد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا لله حتى يكسف ما بكم نسي سؤال هنا هل ممكن أن يعرف هذا بالحساب الفلكي أو هذا من التخمين أو هل الحساب الفلكي في هذا معتظر شرعا الجواب الجواب على هذا الشيخ سامنة تيمي رحمه الله في الفتاوى الكبرى له وفي مجموعة الفتاوى ان هذا لا بأس يمكن إدراكه بالحساب الفلكي وليس هذا من علم الغيب في شيء يعني ممكن الفلكيين يعرفوا أن هذه, ممكن تقع, هذه ممكن تقع خلال عشر سنين بالحساب معنا؟ بالحساب بمراقبة سير الشمس وسير القمر فتدرك هذه الأشياء والصحيح أن الأرض ثابتة والشمس التي تتحرك أما قوله القائلين بأن الأرض تدور حول نفسها وتدور حول نفسها كل هذا يعني من الأمور المشكوك فيها معنا؟ وكانوا يدرسون هذه النظريات في المدارس قديمة وحديثاً لكن لو رجعتم إلى دائرة المعارف الإسلامية من الشيخ محمد وجدي فريد محمد فريد وجدي من علماء الأظهر ألف كتاباً سماها هو سعة المعارف الإسلامية أو دائرة المعارف الإسلامية عشر مجندات كبار ورجعتم إلى حرف الألف والرأو والضطف أرض قال رحمه الله من عشرين سنة وزيادة طبعا لأمد إلى فترة أظن قدر زيد عن ثلاثين سنة وخمسة وثلاثين سنة كان من المشيخ الأظهر القدامى ألف هذا الكتاب ففي الكتاب قال إن الرياضيين والفلكيين والحسابيين متشككون في دوران الارض في دوران الارض وانت شك يكون فادي هو بيقول لك ايه بيقول لك الارض بتدور في, في الثانيه الواحده 36000 سنه ضوئيه طب هذا الشيء كيف يفعلون في الحديث الذي في ان البيت المعمور فوق الكعبه كان الارض بتدور أين يأتي أن البيت المعبور فوق الكعبة مداشة؟ ممكن أن تكون منطقة الابتكاث في الكعبة والأرض بدور زمائية ومنطقة الابتكاث زمائية ما بقوله أمراين بقوله هي بدور حولها نفسها بدور حول الشمس ما نقول لسابتك ما عاليش يبقى لسابتك يا عام أيها طبعا الشمس قد الأرض من كملوم أرض مرة. جميل فكيف تدور الشمس حول الأرض زداد الشمس بالنسبة كده فاسم والأرض كده؟ يبقى ايه ده احنا نقول الارض يدور ما فيش التي فيها ان الشمس ثابته توقفت كل والشمس تدور الله فيكم النظريه اللي بتقول ان الشمس ثابته طب هذه النظريه خاطئه عامل يكون هذه النظريه خاطئه لو عند احدكم مثلا او ممكن واحد منكم دخل على النت يجيب رساله اسمها النور في ان الارض ثابته والشمس حولها تدور معناه كتاب النور هذا مزلل في اخر ابن الشيخ المسعودي ايوه ابن باز اسئله العلماء الاولون مختلفين في امرين بالنسبه للارض هل الأرض كرويه أو الأرض مستطيله طبعا في فريق يقول لك الارض مستطيله العلماء المتقدمين والمتقدمين يقول لك اقرا الاهل ها بيقول لك صوتها بيقول لك صوتها يعني ايه مستطيل من لما اقول له ومش... لا الصحيح الاجماع على كلام الشيخ ابن تيميه انها كرويه دي برده استقر على كده لكن بقي التشكك في هل الارض ثابته او بتتحرك الله سبحانه وتعالى يقول ايه اما جعل الارض قررا وجعل في الاناء المهم والله بس انا أردت التنبيه السريع قلاصة الأرض يمكن معرفة الكسوف والخسوف بالحساب الفلك, الفلك. تكلم بهذا ابن العربي المالكي وتكلم بهذا الشيطة ابن تنمية وجماعة العلماء المتقدمين فيه في ذاك الزمان يدركون هذا لأنه في أيضا هيئة فلكية قديمة مش الهيئة فلكية المعاصرة فقط هناك هيئة فلكية قديمة منها علماء كبار فحول كان ابن كثير أيضا من علماء الهيئة الفلكية القديمة ولهم معرفة ولهم خبرة بهذا الشيء وغيره رحمه الله تعالى فصلنا وكل, وكل في فلك يسبق والشمس ولكمر والأرض أيضا في فلك كل الكواكد يعني لا. أيضا الكواكد منها سيار ومنها ثابت منها سيارة ومنها ثابتة الكواكد والأرض من الكواكد الثابتة أيضا عندكم كتاب المورد العذب الزلال المورد ايه احفظوا الاسم اكتبوه المورد العذب ايه الزلال في ابيان اخطاء الزلال الشيخ عبدالله الدواز تكلم في يعني ربما في 25 صفحة على ان الارض ثابتة والشمس اي التي تتحق بعد ولا مانع والله سبحانه على كل شيء قدير ان تحدث القصول الارضعة وأن يكون الليل والنهار والشمس هي اللي بتجري كما في النص والأرض ثابتة قارة أمن أم جعل الأرض قرارا وجعل خلالها النهارة هناك لك أدلة فيها لكن الإشكال كل الإشكال إيه؟ الإشكال شوفوا يسمعوا لكي نفرغ بها المسألة الإشكال كل الإشكال في ماذا خلوه بعد ما يبني الشتخ واجهين الكرم أذين بقى أبو خاري متكاوي متكاوي الله مستنيها تحب كده بقى الشيخ خارجلك عايز خلاص الزبونه هتنزل الله الله الله الله Okay. ونسلمك الله من كل سوء لو كنت من تفرقه بين امرين حول من قال الارض ثابته نعم الشمس ثابته والارض هي اللي هذا مخالف لنص من القران معنى وتكذيب للقران من يقول الشمس ثابته والارض هي اللي هذا غلط مخالف لصراحه القران وتكذيب لنص القران طيب من قال الشمس تدور والارض تدور هذا بارك الله فيكم محل اجتهاد محل ايه اجتهاد ولكن لو اقرب ان الارض قارة ومع ذلك هي تدور والشمس تدور فنقول له هذا فيه مخالف وهذا كلام نريوم لكنه ايه فيه شيء من الخلف شيء من الخلف والصحيح ان مسألة دوري الارض مسألة عصرية مسألة عصرية ممكن يصيبوا فيه قول لماذا وممكن يكونوا مخطئين لكن الاصل انا منقال الشمس هي الثابته والارض هي اللي تتحرك هذا تكذيب صريح بالدليل معنا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم فلا يجوز لاحد ان يقول الشمس ثابته والارض هي اللي عشان تكون يكون الليل والنهار وتكون المواسم الاربع لا انا جيت احدكم الى كتاب المورد العذب الزلال في الرد على اشطاط عبد الله <تصفيق> الشيخ منا الشيخ عبد الله الدويس تمام والحفاظ العاصمي حديث ابو مغيرة ثابت اين فاجت في حديث ابي ضار والغفوري في الصراين طيب يقول بارك الله فيكم طيب يقول هناك طيب بس نوصل عند قول رقم كم عندكم؟ خمسين. تمام 54 هندسه رقم 52 غير ترقيمي ما <تصفيق> شاء الله لا خلونا نرجع بس تقولي لنا كده الشيخ مسلم بن الشيخ مسلم بن خالد بن محمد مسلم عبد الله عبد الله الشيخ مسلم واحد قال <سؤال> <وحدي وحدي وحدي. سؤال> قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله به ما عباده وانهما لا يكسبان الموت احد من الناس فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا لله حتى يؤشف منهم قالوا حدثنا عبيد الله بن معاذن عن بري ويحى بن حمير قال حدثنا معتمر عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشمس والقمر ليس ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهم آياتان من آيات الله فإذا رأيتمون فقوموا فصلوا قالوا حدثنا أبقى من أبي شيئا قال حدثنا وفيعا وابوسامى ابن نمير قالوا حدثنا إسحاق ابن إبراهيم قال أخضرنا جنير ووفيعا قالوا حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ومروان كلهم عن إسماعيل لهذا الإسنان وفي حديث سفيان ووفيعا انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم وقال الناس انكسفت لموت إبراهيم قال حدثنا أبو عامل أشعري عبد الله بن برار ومحمد بن علاء قال حدهن أبو اسامة عن بوريد عن أبي بوردة عن أبي موسى قال خسفت الشمس في الزمن النبي عليه الصلاة والسلام فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجدها فقام يصلي بأقوى لقيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة القطر ثم قال إن هذه الآياء التي يرسل الله لا تكون للموت أحد ولا لحياته ولكن الله يوسلها يخوف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه قسط الخارق وفي رواية ابن العلاء كسفت الشمس وقال يخوف عباده قالوا حدثنا عبيد الله بن عمر قوارير قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجغيرين عن أبي العلاء حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انكسفت الشمس فنبت هن وقلت لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله عليه الصلاة والسلام في انكساف الشمس اليوم فانتهيت إليه ورافع يديه يدعو ويكبرو ويحمدو ويهللو حتى جملي عن الشمس وقرأ سورتين وركع ركعتين قال وحدثنا أبو بكرمنا بشيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريرين عن حيان بن عميل عن عبد الرحمن بن سمرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنغذتها فقلت والله لأنظرنا إلى ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس فرفتيت وطائم في الصلاة رافع يدي فجعل يسبحوا ويحمدوا ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها قال فلما حسر عنها فرأى سورتين وصلى ركعتين قال حدثنا محمد بن المثنى فحدثنا حدثنا سلم بن نوح قال أخضرنا عن حيان بن عمية عن عبد الرحمن بن سمرة قال بينما أنا أرتمي بأسف من لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خسفت شنسك ثم ذكر نحو حديثه ما قالوا حدثنا هارون أو حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهبن قال أخبرني عمر بن الحارب أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه القاس بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عبد الله بن عمر أنه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إن الشمس وقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آية من آية الله فإذا رأيتموهما فصدواهما قال وحدثنا عن بكر بن أبي سيدة ومحمد بن عبد الله بن نميل قال حدثنا مصعب وابن المقدام قال حدثنا, حدثنا زياد بن علاقة وفي روايتي, وفي روايتي أبي بكر قال قال زياد بن علاقة سمعت المغيرة بن شعب يقول انكسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم ولد نبي عليه وسلم عاش ثمان عشرة شهرة وقال صلى الله لو كان نبي بعد لكان إبغالي تحديث صحيح نعم بلا لو كان نبي بعد وهو أمه مبيته الفطير معنا يا أخوان أخوان بلا بلا فالنبي عليه وسلم قال استوصوا بأهل مصر خيرا إن لهم دمة ورحمة طيب إن الشمس وفي رواية يستوصوا بالقبط الخيرا طبعا القبطي ليس اللي هو النصراضي بس كل ما هو مصر اسمه قبطي كل ما هو مصري ماذا ؟ يعني ما مثلا جب طالب لانه و... لا لا كل ما هو مصري اسمه قبطي جبتي اصلا يا جبتي وهي جبتي مصر مش بالانجلسة جبتي ولا انا غبار ايه جبتي ايه جبتي اصلا فانت درسك دي وانت موجهة اصلا انا مش انا ده والله شيء بصحه اه خلاص بعد دوران الارض تعاد دوراتها كذايله شيء كثير زي الموضوع احنا بنتكلم بس دائما ماما مش بارك الله فيك اذا بارك الله فيكم في الحديث في بعض الحديث فعل الصحيحه النبي عليه الصلاه والسلام استوصوا بالقبض خير المراد بارك الله فيكم يعني هو بيتكلم بالعرب بيتكلم اهل المدينه بيتكلم صحابته بالقرار اللي يفتحوا هذا من ادله من الباب إن مصر ستفتح ينام. فيما بعد وكذلك الوقع ما قاله النبي عليه الصلاة قال القبطي يعني المصري كل من هو مصري اسمه يعني اسمه قبطي في الأصل معناه مش خاصة بس بالنصارى معناه بارك الله. طيب قال لا ينكسفين موت أهل ولا إيه لحياتك فإذا رأيتموهما فادعم الله ورسله حتى تنكسف بهذا أنتك تبقى الكسوف يمكن أن يصلي صلاة الصحيح إذا انتهى من الصلاة ولا زالت الآية طائمة ها؟ إنه يقعد يستغل فر ولا يصلي مره وقمه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام تكرار الصلاة لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم تكرار الصلاة نوجد يستغل فر الله والموعه في المسجد والناس على امل ربنا في الصبر والدعاء والتوبه في الصبر والعطاء خلص الملزم لا يستوفي الاثنين هل فهمتم السؤال كويس ده الملزم ده اللي في الدقيق هل ملزمتك شفت دي كم صفعه عطات كم حاجه طيب خلاص اما يدخل يستلم الجنازه يجي لكم برضه المنزله اللي بعده لان الدرس المقبل ان شاء الله بيتكلم ايه في الجناح سهل امام عاوز ما هنا المنهيده بقى في اللي جناح زي اللي ساعه هي, هي؟ مره تعلنا في الضوء ده متنزل ادينا ابو صالح مسلم ان شاء الله ياخد بعد الاشياء مباشره نروح لمسجد مكه درس النحو شرح الثانويه شرح جميله الاجريه في اي باب النحو هل يطل منكم في النحو طيبا خلصنا علامات الفعل خلصنا علامات هل نبدأ لنا إن شاء الله في إيه علامات إسم خلاص علامات الفعل يعبرها علي شيخ ابراهيم يلا ايهم نشف صلح الله الشيخ ابو محمد ذاكر وبيذكتنا واحدة طيب أخضيا علامات إسم الشيخ ابراهيم هل هل قلت إسمه على الإشارة؟ لا لا التنوين والخفض وزياده الالف واللام والالف واللام والتنوين ها والخفض ها واللي سبحانك اللهم وحمدك اشهد ان الله, الله استغفرك يوم الاربعاء المقبل ان شاء الله نبتدي في اكتساب احكام الجنازه للشيخ امام مصطفى <تصفيق> ان شاء الله انتم يا شباب عايز فكره عنك في مواضيع بعد السرنجله معنا فازل راح هنا عند الضوء وعند رزق مكه وفي النهار شاء الله ماشي عشان مثل في شاء الله يومين